خُشَّان أبصار يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر خُشَّان أبصار يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر منتعين إلى الدار يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيدٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَالْجُذّ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ حامد وطجرنا الاضلالا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملنا على ذات الواح ودسد تجريب اعيننا جزاء علمهم كانك في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 كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أقلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر يَعْلَمُونَ غَدًا مَن الكذاب الأشد إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَّهُمْ فَرَتْقِبْهُمْ وَ